إذا السماء شق قد لربها وحق قد وإذا الأرض يا ربي يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب عسائيا سيروا وينقلب إلى أهل مسرورا فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا انه كان فى اهله in فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تسق والليل وما وسق والقمر إذا حتى سقى تركهن طبقاً عن طبقاً. I